فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَ مُنْذُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا نَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْفِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يوزوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباد لو كانَوا فيِيكُم قاتَلُ إَِّا قَليلَ لََدَ كََ لَكم ف رَسُول اللههِ أُصوَةٌ حَثَنَةُ لِمَن كانَان يَرج اللهَّ لِمَن كََ يَْج اللهَّه وَْيَوْمَآخَِ وَذَكَلَ اللهَّه